كتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب مقابل التوبة شديد العقاب بالطول لا إله إلا هو إليه المصير.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 واغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح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 قالوا ربنا Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! فاعترفنا بذنوبنا فاعترفنا بذنوبنا فهل Komisarzu! خروج من سبيل Komisarzu! Panie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 لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم الملك اليوم لله الواحد القهار